يضرب ا ل ل ه ا ل م ث ا ب ل ن ا س و ا ل ل ه بكل شيء ع ل ي في ي م ب و ت أذن الاسلاميه ل ه ترفع في بيوت في ويذكر فيها موسوعه ا ل ه ا ب ا ل غ د و و ا ل آ ل ع ل ر ج ا ل ا ل ل ا م ي ه ا س م ا ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل الزكاة ا وإيتاء ة